قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله فيما قال أو كما قال